بوك تو شز دي سياد دفاع طرح الأسئلة واحد طرح الأسئلة واحد بوك يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر أتشياسا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا نيه <تصفيق> لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا بيتاتصا يسأل, يسأل هل تسأل المعلمة هل تسأل المعلم مرارا nie, Nie pytam sa často. La, la es el miraran. La, la es el hu miraran. Odpovedať. Južíb. Južíb. Odpovedajte, prosím. Ažib min fadlik. Ažib min fodlak. Odpovedám. انا اجيب انا اجيب يشتغل. يشتغل هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا ano هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا بريست يأتي يأتي بريدتي هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ آنو هنج بريدين نعم سنأتي حالا نعم سناتي حالا بيفات يسكن يسكن بيفات في برلين هل تسكن في برلين هل تسكن في برلين انو بيوام في برلين نعم أنا أسكن في برلين نعم أنا أسكن في برلين